وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالت رب قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ وَيَفْعَلُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فإنما يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم ورسولا الى وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أُحْيِي الْمَوْتَى وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْأَكْمَهَ وَأُبْرِئُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ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 تَغَوَّثُوا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ ذَا الظَّلِذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّخِ اللهَ وَاقِيرُونَ اتَّخِ الله ربي وربكم تعبدوه هذا صغاط مستقيم هذا صغاط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال <تصفيق> الحقيون